صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى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 من الذل وكبره تكبيرا